لا شرح كتابي المختصر رياض الصالحين ليس بابي لو كتابة بل أنشاني باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أم بابة بس امك رند كبه شاكه وانا هي كرن قدغغر الخرافه معروفك يا منكرتيا زار بيشت همشت او كسك امرك كبه شاكه نهيك ذاك الخرافه ابي بزا المعروفك يا ومنكرتيا واخوي هستي بمعروف واظن ان خالصا أبو هستي استي بقى مكرين وخالصا اللي خاتر الخوي قولة هاستي بنا هيكرين لخلاقة، أو زوج جار هي إنسان الذين حالين أبوه، اللي حالين أبوه، حالي منكر لا أبوه معروف، معروف لا أبوه منكر، لو انا أقصد بلادنا غريبه توحيد قولة المعروفة يكتب رزيخوا السنة في غمار إخوة صلى الله عليه وسلم لدي توحيد وإيمان قولة المعروفة منهج في غمار صلى الله عليه وسلم قولة المعروفة ملام لا يهم أقر كسك أمر بكى توحيد توحيد الله بكاته خلقك لخلقاني عوام أقر خيندوار بني أخونا خيندوار تومت بارئكا لو أن بكن لو ما يبكن، بنتود دين الجوريوة، دين تازده هناوة. ما كان دروسني قنعتو اعتقادو باور بفلان شف صفرام قديم. بري قنعت من بيني باطلة. تكافر بودين الجوريوة. هوات في عليه. بوتي خوي بو ليش تهاشت هذا معروف كامل بثوتي أمر بكي بالسنة بيعمر إخوآه صلى الله عليه وسلم أمر السنة بيعمر إخوياه الذين إخوآه بدعم يدعمك لو مت كان شن صلنا من بنيه أم قصيتوا شيء بكم باشا شن هاتوا أو هبروا وات أو منكرك لسنتي في معروفة السنة كتقول لا منكر زوجته ما هشت هي قديم باسيل تفاصيل ادخلها واقول انزبي انسان بزن امريكا باشا كانوا يقولوا لي خرافه بزن كمان شاف فيها وكان مخرب قدو قد ليكي انزخو بها صديق توق الخد فيها كي موحد وخوانا استوي ناتوي بخرو لي موحد بن فيها كي السني النبي عليه الصلاه والسلام الصحى النبي ناتوي بالحزبات ما كانوا تحزب ما كانوا ما كانوا اجا يان بعثين كرهش شاكا إكرهتوا بتشانه بيت. ذول سيرة. باوكي وها يا خويني قمار. دائما خوش نملى اجر بو يركي شلوفيزينا قدر توا شو مقصدك هات ابي خد شاكه تيبي قصه قد رواجه يا وواصل الله بود الارواد خد اوقسنا خالص مخابقه ما بس ابي امه او خلق اس بعدكات نجي الري بس تسويتي بس نزاني يعني وانا ولكن الحرام هو لا ويقول ان الله يعني في المسلمين يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون أو الله بيستين ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله فرمان ان الله نهي ان الله يقولون ان المسلمين فرمان ان الله يقولون ان الله يقولون ان الله يقولون معروف شيء ومنكر شيء علماء فرمون معروف اوي كاسلام الاتشاكا معروف هذا شاكا إسلامي آين اسلام فيروز عين الاسلام بشتي قوت شاكا ريكو بسنده او شاكا فرماني بهشتك كل انزامي بدن او شاكا قال عبادتك قولي بها وكوب بدم او ثري يعني عبادتك كل ظاهري بها ياخذ باطني بها او اعمال قلوبنا كاسلام دي امام معروف أو شاكا او شاكا اي منكر منكرش اگر اسلام باشتا یوت او خرافه او خرافه فرموی لی كونوا او خرافه اگر كفر به شرک به دوروی به تاونه گورکان به هم جراتی معاصي لزیناکردن لعاره خوردنوا لپیا کوشن لغیبت لدو زبانی تا اوصلت تاینت اما هل همی منکر و اسلام مش هندشت داناوا که واسع به افرمیه لا عرف هر منطقة هر شيء كتشاجبو ما داموا خالفوا إسلام نبوه أوش شاكا لا عرف هر منطقة شيء خرابو ما داموا خالفوا إسلام أوش إخراقة الإنسان أهوتي أجد وجوان ترثي قريشين كامن معروفه كامن مكره بخون نبوه قران وتتبع برسائل كردن أهل علم بدورون أبي توا فرمان كردن بشاكا نهي هي كردن لخراقة فرضي كفاية فرضي كفاية وهذا فرض لسر هند الا مسلمانا اگر بي حسن اگر بي حسن, حسن. هم مسلمان او فرض علينا ابو قص اقدر بلا امر الدين و تشركه نهي كذلك الخرافه فرض كفايه فرض كفايه و اداك كست كافي بي بو يكفي هذا الرجل افرمون اگر كمل لا مسلمانا حسن بأمر كذب شاكه ونهي كذل خلافه لأنو أمتي مصمما عن ديار بي أو مقصودك شل حاصل بي لسر باقي خلق لا شيء أما قر كمال خلقانك كاستن كامبل جيد فرض باقي مصمما تريش هاو كاريب جنتاع جنتاعيفيك وهاو خلق جوا جيد كما أسأل الله بابك يناديوه يخلونه إن شاء الله كم دولتين أمره؟ أمر السنتين تطبيق البيت يعني أم فرضا ها صابتا بوي كان لنا مسلمانا للجنية كانت تشكيك البيت اللجنية أمر المعروف يعني هاي أي أمر المعروف يعني عن المنكر أو يكا إمن بيني وبيستما تنهال لمملكة عربي السعودي بينيما لولاتي السعودية أو يبروشتها حاجة عمر بكا لوئي بينيات كانت كادنيو جاكان هوش هوش کبانی فرمون هوش هوش بازار چوال بیاد بازار چوال بیاد لپر که بیی سعی لیوستا و سعی لیوستا و سعی لیوستا و سفر آگان شوار زلان شوار جنگی کیا جنگی روح سوی جوان حب داینوان علامتی بیای آمنا او پی آنان کامره بابشکو نهی الاخرابه ببی اول که وقت بس بخواد چی بکنم هرگیم بیلو زنی اما کالخانی کن آجدال من دو کنداره کن ات کات نیوش و كان خرابه كارثية، وريال فطن من، لأنه بعض الرسول الخلافي هيك خوف تجريد، أتقي الله لا خوف ترسال، تستيقون جوارنيا، أما جوناهن يا، لأنهم ما مدينة، لدرجة الرجال كان بيوستاون، زوج جري عسكري لبرا، زوج جري مدينة لبرا، دانشتوه، سير خلاص يأكل متابع، كان شيء خلافي بكالشين نص، شيء جريجبي، نص سياحتي كان غلط براستا كان تيه جينن، أو مسافر زانان. نصيحتي خلتي أكن أمرك إن بشاكه إنه هيك اللي خلاه فا. برسالة اللي أكيد والله تدناها. إيه تد أوان كديارك أنا أجر كسيجي وقو منو توش يعني غير لا شو الحمد لله أو أركا. أوان هالصاونة هرتوش نتوه نشانه كده يا إبري بوكا إبري ما مص أو, أو خلاتي نصيحتك يا سأل رابولي أنا أول خلاطة أول قناها أول تاكرة أول دي دي دي, دي, دي هي أي أمر يا لا او من الجني أمر بالساتون هي الأخرى هلا بعض الرجال خلق بيا منه توضير المكان الأخرى بينك أو خويلة من هب هذا الزي ما مص رحمة إخواني وعلى البرزة سنأتي هنا والقرآن في دروس لا سفر مديك لا فرمودا كان في غمار إخوآنا صلى الله عليه وسلم ده خبرنا إن شاء الله ت بجوانين ما بتبين ذا فرمي قال الله تعالى إخواني قرء فرمودي سبحانه وتعالى ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون سوره آل عمران ايات 70 ده فرمه با ت تنبيه منكم امه لانه ايوا با امتك دعوة بخير وشاك كردن أمتي إسلام أمتي بخير يا كم جار بياش أمر بشاك إنه هي دعوي منكم يدعون إلى الخير با طائفين تنتبهكم ولا بخير بالمعروف با أمر بكن بشاك وينهون عن المنكر إنه بك بكن قد وأولئك هم المفلحون أقو أنط ط... خرجي سفرازن كومارجي مفلح سفرازن كأم بانج كان بوشاك كردن أم لا كان بوشاكون هيك النخرافة أو نسر براسي جاي خوش دي يعني جن جك أبنيت نقصك هي عيبه هي كمكرك هي نصيحتي أجاي يان أو وندنا زانا أبى ما مسقتها ورأس حقي دا فيك كانت توري خوف بشأن دا فيك كانت يعني فيك كانت بديني خوف فيك كانت يان جلطتي لدات فلا أجرين أخوة يعني إهماله كمثل خمة أو لا يخو حوجينية تقول لا يخويك قول لانه يجب صبر يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر حجينا ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك امر يجب ان يكون هناك مبايلي خرابا للسيوب الثاني والشوطات رجع تماشيو شيء خراب كا كالصيحة دي أكيد سموشة خلاص تيزين الروح وغريبة هناك اللي, اللي منكرة. لو بس بتسكره بهوي ها بيت، بيت خود بخود بيجي دواء عيب عيبين نقص نقصة. فأشت وقال تعالى خوي جور الفرمية كنتم خير أمّة أخرى للناس الناس إيوه أمّة في غمار الفرمية صلّى الله عليه وسلم. كإيش دو أمّتين؟ بس أنا إم هي، والله الجالب الشنم كي يخوين توه. أو يا تدا بزيب أصحاب ورزانة كألي أصنب أو نفخ نازبن أو ندلق الخواراس أنا كده. الشيطان لحقنا لهذا كنتم خير امه الاخرجه للناس ايوباشترين امه بون درتونا امه و بوخرجي تاهرون امه بون تامرون بالمعروف ام خصائص شاكينا تجي امركه بتشاكا ودت شاجي امه اميا اويا امركه بتشاكا تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله امركه بتشاكا نهيدكن للخرافه وإيمانته بخوي يقول مهر بعنايا اگر تو امرت بالشاكه نهيت كر لخراطه اماندار وموحد وي او صاد شاكه تو لود اما تو امرت نكي بالشاكه نهين نكي لخراطه وادا خد خرافتي بيو شاكه تي نبي بلاغري بخوا وإيماندار تهو نبي تمام شاكهتا شاكه دي كأو ركوي من طيبت منديب محمد هي صلى الله عليه وسلم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 هؤلاء يمكن أن يكون منكري بني، ناريكي بني، بني، بابي قوري مدسي لا يفرمون؟ عنه، لا ينهي اللي يبكات ولي بابي قوري فلينه يغيره يدي زالان يفرمون آم حديثي في غمري خواسته السيام مرحلية مرحلية كمبودة صلاة دارنا مرحلية دوام بكسكا ودعواء كوكسي أرواح مرحلية السيام بكسكا إيمان لا بيت هاركس من رأى منكم منكرًا فليغير بيده كي رأى ومكربني بابدس بيقوريه زان عنده فرمقه مبادة صلاة دارا كسيدة صلاة يا بيه لسركدي ولاته تاخوار أو هتار رئيس عائله سنو الخزان أو إلا تجد سيدة صلاة داله سركدي ولات بيهو سرسلي شي منكرنا ولات أبينيات فرمان بك أو فرمان رواية فرمان بك بوزارة كان هر وزارع لاست خوب وجود دارد و مهم خوب هستد. بتعبدی وزارت داخلی، وزارت فروردار. آماده کوشتنم دستم. بگریم هتی منکرات و صوت و تیاری و ناشیا و نارکن همه منعکن. فرمان بکات. دستیارات. هب این قرار داد کابلی لحشت جای باقی بذاب خرید. اولش دایبین از دست آدید. خصی اخوان او تجعیفین. آو کسیش خراب کاری لحق سر کد ناید. خود لحق من ناید. مذبور 17 جو كبه ثوان هرجيك فاحش دابيني بيها اني بالبسكن عقوب اخواني ساجيبك هر بيي اكو ش دابيني خويه درابو بانك ما ولي بكن هركس لنا ولاتي مسلمان بدعتي بيني وبعييك الديني خويه قوري بانك البلبستي شوار منكر ابو بدي لم لا شبيت اخوك ولدان بوي اخوي يقول <تصفيق> لي يا من العقوبي الزاني افرك هسه زناي كرت افرده ياخذ ياه بان يكن اگر لا سنه اثبات عذابهما من المؤمنين با طائفتكم والمصرمان بس السنه كان اللي بكاؤون ما اللي خو برتي تو أجر حز زناش هبي لله دلش داوي قال لذيه يكون كبا بيتو نفس أمره نادوا إيش جوابي أبي آه هم بسلي هوار أبرو أجي عالم سير مكا وأم آزارو أشكال زيك هو دار زبادم دارو حيزانو والله إيش جوابناكم وبينسق إذا جاب مهمة أفرمي هركس اللي هو خرابي مدير خطاب خانيك مدير مستشفايك <مدير, خاني مدير دائريك مدير مستشفى إبني كاربان دكان هندا ككان أكرد زيبي، الرشوة لا خالد ولا غيرن، أكر نامبو يترنادننا، أكر كتشر كرك علاقه كأني مدير دائري، مناقبه كداين، محاسبين تو كتش خلكي هادو بيرك، شو أنشر بابو فصلتكم، أما آخر إنزر بتو، كركو به ماشي وها الرشان اللي قبته هديان كه، ما لي حقم شيء كه حرية دو، ديمقراطية دو، حزن بيوديو، ما تو على، مسؤولي تعالى مسؤول دائري، قلامة الإخوة، وين قسيتوا في فصلنا نقل نقل عقوبة عقوبة فناقل بخبركوه تابغانا مدير كي تا سر الخزان سرتي وجهدي سرقي مديه لما ما منكر بنيم شون خبركيه منكر لما لقي خوته أ Ethiopia يمالنيت توصل الخزان نيت أوزاره أو كبردست الخزان ده ناموس تشرفته أبي بيفارزي لنقصه كم قرعيب كان والله سنصا شيف أول ما البوجي أوقف ما منشاك حاليا لا جدسي توي لا او بوجينية أو اسان يدير تشبي يخلص سيلي كان نايك ليبرد شرعين يا اخا بينا خوشا درجو يبوا ما ببي برسيدو ممنوعه اخا بينا خوشا واصلا لا بد درجا ولا بلا زلام يحفر خلقك هذا اي بولك والله خيج امظام انا كشنيه امظام كشنيه اخر فيرمونه غناه اجرزو فير بي زو فيريبي لله تعمل شيء طبيعي اذا خلق هيئه وانا الزناي كردوا بلا يعتادي اسيب الزناي كرب اشجار راد لا سنه تب تزي والرجل ني وشو والرجل دي ودي هذا سبع اشهر راه اول الريباي خارد جاله من حرام والله حرام فيري فيري فيري بي. طبيعي فناقبه اخو من دوبا دو حكايتك خلاص هذه من يقولون مني الناس يقولون ان الناس يقولون فرمدي الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون منا الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس ما ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان الناس يقولون ان شيء اللي بيردرجعه وسطاء يوم لما التلفزيون إيش كان صحيح إيش كان مراقبك أمحم هو الله من رأى منكم مكرفا اللوغي لم يستطع أي رسول أجل نبو تو أنا أوني بيجورت. أترى آه اللي في خوي اللي برضه يجي مقابل إيشي أوني مالي دم بدم. بدم. راس مالي هاوس يبتخز منك. ناتو يمداس. بدم. ألي ألمقناها. ترسق في جورت تو مسلماني. المسلماني أبي نبي. جين هني تطبخ يونيكي تطبخ نكات. بتشونار يا واش واش لا تعالى محاسب بزبانت. فإن لم يستطع أقل أول شيء نتواني لبتواناته نبو فبقلبه بضل الأشتة في ناكوش به. حل بضل الحزي في مكان. بضل نتويت في ناكوش به. وذلك أضعف الإيمان. أول شيء لا واسر الإيمان. بضل. يعني أولا إيمان لا واسر. لحديث الثلاثة الفرمية هل يرهنيني يأتي؟ بالله أمم مختصر. باسنك. الفرمية قال هاتي أمك رانتها نقوري. بضلش نتان قوري. بضلش تأثيري لنكوش. أو لا ده هي أو يخرب بخردلة إيمان الدنيا، هذا حس فينا خوش نبو؟ كم ترين درجى عمل كده بتشاكه ونحكي له خرابه، نحكي له خوش بيه، بس قال ما إيمان الدنيا. ما فارز يا ربي قاشا الفرميت وعن النعمان بن بشيرين رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن اخر حديث في عمري خواتم فرميت صلى الله عليه وسلم مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم اعلاها وبعضهم اسفلها إنه مني أواني كلاسر حدود وسطى ون بيني وق دغيليا كان ناتنة تخرج من يزيك هناك ونوا لجل أوانك منكرك أمن القائم في حدود الله معناه المنكر لها أو كسيك إنكاركها فرمين مثل القائم في حدود الله أو كسيك إنكار منكرات أرأي أم حدودي خواني بزين المسنا أودي وخد سورة نأكل إشي وابك كذي أجر أو هابيت أم يعني نهب كالأخراب كذن والواقع فيها أو كذي كذي أدوخ تجوا منكر كاد أمدو طائفه او كوا نيك أو او إيك أو أي شيء كوا أي كاد فنقولي بأخوات وكم من مني دوق همايا قراءبكن بولا صفيني صفيني جدو قاتبي قراءبكن بليش بس اما كمان بسنسر وتروش ام كمان بسنسر أما كمان بسأخبره طائفه إنه صفيني بزن آية قال الناقص من الجاية خلقه أو خلاه في بيت آية تأسيرية من هذا كرد يبيش يدينا رحمة دي خواني لبيه تربويوش كوا السوتيت خسر زوجين كدوها رحمة ديني خسر ديجي خوتي جاف الميم فصار بعضهم أعلىها وبعضهم أسفلها أمس فيندوقاتها هند لم طائفه لقاة خواره ودجينا هندي كان سروق وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن حر لو أن خرّقنا سفينة في نصيبنا يعني لو أن خرّقنا في نصيبنا خرقاً ولم نؤذي من فوقنا أي بحر سير شولا نا خلت واقصني أو أنك لست لو شكايك أرون أي تعبث له قلنا يعني كاتي بارم باريا أو تقدر أخذ أي بارم كوكا بخواردن أري أمانك الأخواراً سنجاري كسم بو سارو بو الاجار بس كل لو كنوا اوديني وداي غلطي كان ام غلطه ني تركوهم وما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 وق اورفكانو خرابكاراكان لا باش تاوي زيناتك انا خير في الصدام لقا صد افليك على توشي بروج نسيبوهم كاع لبنا و صيرنا كلي مردون هادي قبل سنه على حب ربي او قرب من كان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 نتواني بخرابه بخرافة, بخرافة منكر بقرني أو تياتونة سبب النبارين بار النبارين قراني حرب الحروب نارا حيث أنها مجموعة أقرأ أمن ما نكر بشاكة نهي ما نكر الخرافة دس الخرافة كلا نكر يشتغ خير ما وا أول ما نكر خير ما من نتنام منه وفي أغمري الفرم صلى الله عليه وسلم. إن القوم إذا رأوا منكرا أهر قوم من منكر ببنا فلم يغيروه نيقورا يأن سفيه صفيكان نقرا أو شك نزيك يا خواري رب العالمين هميان بعمرت يا خواري وها هم أنتم الغضب كا كغضب يجدرن أو سهاب لخواري من نبو كتوش نبي لدنيا دع خباجة جلتوه بلام للقيامة للسر نية دي خود زندوبيتوه دعوكم لخواري قومي هرمان لبر خاطرنا وجوانا كان يوسف دبر زقان جونا كان ما خوش بي يا رب الخدا يعفمنا مكي إصلى الله يحل ممكى لجونا يا أخو خوش بيت زيارت الدنيا شارز ماكى وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُطَرُّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ